الباب الحادي عشر ومئة باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس فيه وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدع عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه يعني يتنفس خارج الإناء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنا وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الالباني بل اسناده ضعيف وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الإناء متفق عليه يعني يتنفس في نفس الإناء وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعي يمينه أعرابي وعي أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه قوله شيب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 فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه قوله تله أي وضع وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما